ف م و ل و ا ي النابلسي ي ت ا ل ل ن ا و ن ن ك و م ن ا ل م م ؤ ن ن ي ولو و ترى إذ ف ا ع ل ى ا ل ن ا ا ر ف م ي ه م ا كانوا يخصون م ا قبل ء الله ع و ا ن الحسنى ا وقالوا و ن إن هي إلا الدنيا إن هي ي ا ا الدنيا وما نحن ي وما و م ب ب ع ث العذاب قال ا ف موسوعه ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب ل س ا ل ل ه حتى إذا ا ج ء ت ه م ا ل س ا ع ة بغتة س ل ا م ي ا ق ا ل و ا يا ح س ر ت ن ا ع ل ى م ا فرطنا ف ي ه ا ق ا ل و ا ي ا ح س ر ت ن ا وللدار ا ل آ خ ر ة خ ي للعلوم الاسلاميه